بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد أ ه م سؤال في حياتك كلها هو كيف تتعامل مع الله و أ ن ا أ ر ي د أ ن ن ب د أ بالجواب عليه لكنني لا استطيع ل أ ن ن ي قبل أ ن أ د خ ل في ك ي ف ي ة التعامل مع الله ف إ ن ي أ ح ت ا ج أ و ل ا أ ن أ ع ر ف من هو الله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 قال تعالى إنما يكفي خ ش الله من عباده العلماء من ف م ت ع ر عن تعالى الله الله ف انه ل لا يعلم حقيقة ذاته إلا س عسى م ماذا ا ذاته ء حقيقة هو أ أقول لك ل ل عن عظمة ا يكفي يكفي أنه لا يستطيع أ ح د أ ن يراه ا ل آ ن ولو ر آ ه أ ي شيء في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن ه سينهار تماما أقوى الأجساد أن المخلوق الآن لا تقوى على الآن لا إليه تنظر ف إ ذ ا كانت ذاته بهذه العظمه والقوه ة لدرجة أن الذي أن ا ي ش د ه ا يتلف وينعدم لمجرد ر ؤ ي ة فكيف ب ح ق ي ق ة هذه الذات كيف بالصفات ا ل ج ل ي ل ة التي اتصفت بها ذات الله لهذا ف إ ن ربنا يعلم ذلك ويعلم أ ن أ ح ب ا ب ه متشوقون جدا لرؤيته ل أ ن ه م كثيرا ما كانوا يسمعون و كانوا ن عنه ع كثيرا ي ما م ت ل عنه وعن عظمته وعن جماله وهم يريدون ا ل آ ن أ ن يروا،, يروا هذا الجمال لهذا ف إ ن ه سبحانه سيقوي أ ج س ا د ه م ي ويعطيها م ا ل ق ا م ة و ي من ا ل ق د ر ة ما يمكنها من رؤيته سبحانه لانهم م ذ ا لكي ت ا ل ذ لذة ذ ه رؤيته ه الأجساد بلا ا تلف ت و لأنهم ضعاف أ م ا م ر ؤ ي ة هذا ا ل إ ل ه الكبير الجليل العظيم وذات الله تعالى لها صفات قد اتصف بها سبحانه هذه ا لا ص ف ت كاملة لا يوجد لها مثيل في أ ي شيء آ خ ر ولا في أ ي مكان آ خ ر والمخلوق قد تكون له ص ف ة تشابه الخالق بالاسم فقط ط يعني مثلاً ربنا سبحانه حي وله الحياة الكاملة المخلوق له حياة أيضا لكنها حياة خاصة به ليست كحياة الله ولا يوجد نوع من أنواع الشبه بين الحياتين ي نوع أنواع ربنا سبحانه لكنها من مثلا الكاملة المخلوق وله له الله ولا الشبه ولا خاصة أبدا تقارب به ب س حتى فلم يحدث ولا م ر ة و ا ح د ة أ ن تشابهت ص ف ة من صفات الخالق مع ص ف ة من صفات المخلوق فمن هو الله الله الله سبحانه إ ل ه جميع المخلوقات ولن يجدوا لهم إ ل ه غيره هو المتكفل بهذه المخلوقات لوحده يدبر شؤون مملكته ا ل و ا س ع ة التي تشمل السماوات و ا ل أ ر ض ولا يساعده في ذلك أ ح د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 من ش د ة ع ظ م ة الله أ ن ه لم يستطع أ ح د أ ن يحيط علما بكل عظمته أ ب د ا ولا أ ح د إ ل ا واحد, واحد هو الذي أ ح ا ط بها علما إ ن ه الله ف إ ن ه لا يعلم ح ق ي ق ة الله ا ل ك ا م ل ة إ ل ا الله كما أ ن العين عظم ا ل أ ع ض ا ء ف إ ن لها حدود م ع ي ن ة لا تستطيع النظر إ ل ى م س ا ف ة م ع ي ن ة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 ل أ ن ه سبحانه عنده من ا ل ع ظ م ة والجلال والجبروت ما لا يمكن تصوره ولا يمكن تخيله والله إ ل ى يومنا هذا لم يثني أ ح د الثناء المكافئ لهذه ا ل ع ظ م ة وكل من حاول أ ن يثني أ و أ ن يحمد أ و أ ن يشكر بقوله أ و بفعله من ا ل م ل ا ئ ك ة من ا ل أ ن ب ي ا ء من الخلق جميعا ف إ ن ه م إ ن م ا يقتربون من الثناء الذي يستحقه الله تعالى و إ ل ا فالوحيد الذي أثنى على الله الثناء على أثنى الذي يكافئ عظمته هو الله نفسه فقط هو سبحانه عندما أ ث ن ى على نفسه ولو جمعنا ثناء الناس جميعا وعبادات الخلق جميعا ع ب ا د ة جبريل ع ب ا د ة ميكائيل ع ب ا د ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ع ب ا د ة نبينا صلى الله عليه وسلم ع ب ا د ة ن ب ي ي ن والصديقين والشهداء والصالحين من أ و ل ما ب د أ الخلق إ ل ى آ خ ر من يموت يوم ا ل ق ي ا م ة جمعناها ثم ضاعفناها ضاعفنا هذه العبادات جميعا أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة وقدمناها لله لما ك ا ف أ ت ولا حتى قاربت ص ف ة و ا ح د ة من صفات الله التي تليق بعظمته التي يستحقها هو فعلا سبحانه نعم من ا ل م ل ا ئ ك ة من هو راكع لا يرفع ر أ س ه إلى يوم الى ق ي يرفع ا الملائكة من هو ساجد لا م منهم من من ة هو رأسه ل إ يوم ا ل ق ي ا م ة القيامة يسبحون ويتعبدون ثم إذا قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك حق قالوا قامت ثم ما إذا يو الله قال تعالى وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ا ل أ ر ض جميعا قضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه إ ذ ن الفضل له سبحانه إ ذ ا تقبل عباداتنا على ما فيها من ناقص س ر ح ا ن في ا ل ص ل ا ة أ و بعض الرياء احيانا وقد سبقنا هذه ا ل ع ب ا د ة بذنوب ثم أ ل ح ق ن ا ه ا بعدها بذنوب أ خ ر ى لكن مع هذا هو يتفضل ويقبل ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا كانت خ ا ل ص ة لوجه الكريم مع أ ن عباداتنا لا تنفعه بشيء ولا يحتاج منها شيء بل نحن الذين نحتاج ان ن ف ت ا ح في هذه ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا أ د ي ن ا ه ا ونحن الذين سنستمتع فيها إ ذ ا طبقناها ونحن الذين سندخل ا ل ج ن ة ونحس ب ا ل س ع ا د ة ا ل خ ا ل د ة هناك و أ م ا هو فلنستفيد منا أ ي شيء بماذا يمكن أ ن نفيده نحن هو الغني ونحن الفقراء إ ل ي ه مع هذا ف إ ن ه سبحانه يغنينا ويسقينا ويكرمنا ويهدينا و إ ذ ا احتجنا ف إ ن ه يعطينا بل إ ن ه يحب أ ن نطلب منه وكلما طلبنا أ ك ث ر ف إ ن ه سيحبنا أ ك ث ر ل أ ن محبته للكرم والجود فوق ما تتصوره العقول وهذا من جمال أ ف ع ا ل ه حيث أ ن ه جمع بين جمال ا ل أ ف ع ا ل وجمال الذات سبحانه نعم إ ن ك لو س أ ل ت ن ا عن إ ل ه ن ا ف إ ن إ ل ه ن ا الذي نعبده جميل ما هو جماله سبحانه من هو إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا هو ذاك ا ل إ ل ه الجميل بل أ ج م ل ما في الكون هو الله ولهذا سمى الله نفسه الجميل وهو فعلا جميل يحب الجمال كما أ خ ب ر ن ا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ويكفي في ا ل د ل ا ل ة على جماله أ ن كل جمال في الجمادات أ و البشر أ و النباتات أ و الحيوانات فهو فعلا يكشف في هذا لأنه ولهذا لأهل لهم ربهم جماله هذا مثله يرون يروا يروا من جمال من الجمال جميل أعظم نعم الجمال لم من صنع كانت الجنة أن عن الجنة أثر الذي لكي لكي قبل وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة فكل من ر آ ه فسيسعد وسيفرح فرحا لم يمر عليه في حياته من قبل أ ب د ا ل أ ن ه سبحانه هو الذي خلق السعاده ة السعادة طبعا من خلقها وكلما اقتربت من الله ت ع اكثر ل ى أ كلما زادت هذه ا ل س ع ا د ة أ ك ث ر ولهذا جعل الله تعالى ا ل ج ن ة ق ر ي ب ة منه في السماء ا ل س ا ب ع ة ل أ ن ه ا مستقر ا ل س ع ا د ة وكلما ارتفعت في درجات ا ل ج ن ة أ ك ث ر اقتربت من الذات ا ل إ ل ه ي ة أ ك ث ر طيب إ ل ى متى إ ل ى أ ن تصل إ ل ى أ ع ل ى مرحله ا ل ج ن ة وهي الفردوس ا ل أ ع ل ى وهذه أ س ع د منطقه ا ل ج ن ة مع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل طيب هل هو تعرف ما سقفها ذ ه ل الجنة ج ن ة في أ عرش ل ى ما هو سقفها؟ سقفها هو ع الرحمن أ ل م اقل لك إ ن ا ل س ع ا د ة هي في القرب منه سبحانه ل أ ن ه سبحانه هو منتهي ا ل س ع ا د ة وعنده س د ر ة المنتهى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى إ ذ يغشى ا ل س د ر ة ما ي غ ش ا ومع كل هذه العظمه والجلال ف إ ن أ ك ث ر من يعصى ومن, يخالف ومن يعرض خ ا ل ف ومن ي عنه هو الله هل ر أ ي ت أ ح د ا في ا ل أ ر ض يعصى أ ك ث ر من الله عز وجل لا يوجد مع كل هذا ف إ ن ه سبحانه يعطيهم ويسقيهم و إ ذ ا مرضوا ف إ ن ه يعافيهم ل أ ن ه حليم عليهم صبور على من يعصيه من خلقه ل د ر ج ة أ ن ه سمى نفسه الصبور بل لو تاب أ ي عاصي الى الله ورجع عليه سبحانه ف إ ن الله يفرح به فرحا شديدا أ ك ث ر من ف ر ح ة العبد برجوعه إ ل ى الله سبحان الله. كيف أ ن العبد هو الذي يحتاج إ ل ى الله والرب مستغن عن العبد كامل الاستغناء ومع هذا ف إ ن الله تعالى يفرح برجوع عبده إ ل ي ه ويكرمه غ ا ي ة ا ل إ ك ر ا م من م م فليس العجب من العبد ل ل ا و ك إذا كان ي ت ق ر ب إلى السيد ويتودد إليه ويتودد ويريد رضاه هذا هو ا ل أ ص ل لكن العجب كل العجب إ ذ ا كان السيد هو الذي يتودد إ ل ى عبده ويتحبب إ ل ي ه ب أ ن و ا ع من العطايا والهدايا والعبد يعرض ويصر على الابتعاد وعدم التوبه ة مع أن العبد لو رفع يديه إلى الله تعالى الله منه العبد رفع تعالى أن أن ربنا إلهنا نريد الله الله إذا هذا هذا الذي لا لو إلى طلبته يديه يردك هو ر يستحى يستحي غ هذا ربنا الذي نعلق آ م ا ل ا كثيره على رحمته ومغفرته يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا كان إ ل ه ن ا بكل هذا الجلال وبكل هذه الصفات فكيف نتعامل مع هذه ا ل ع ظ م ة كيف تتعامل مع الله الحلقة القادمة سوف نبدأ فيها أول تعامل بيننا وبين الله كونوا معنا أول نبدأ سوف وبين